عالم من شرور ومن سيئات اعمالنا من يهده الله تعالى فلا فلا لا الله وحده لا شريك له أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم وصلنا إلى الجن طيب الله الله التيسير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 قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرانا عجبا يهدي الى الرشد فامنا به يهدي إلى الرشد فامنا به إلى الرشد, فآمنا به إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا أحدا. ولن نشرك بربنا أحدا ولن نشرك بربنا أحدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ ولا ولدا وإنه تعالى جد ربنا صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَإِنَّ كان يقول يَقُولُ على عَلَى اللَّهِ شَطَطَا وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شططا وإنه وَإِنْ ظَنَنَّا أَنَّ لَمْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِنْ ظَنَنَّا أن تَقُولَ الإنس وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ وإنا ظَنَنَّا أن فقول الإنس والجن على الله كذبا وإنا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رهقا وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ من الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ وَإِنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهْقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وإنهم كما ظنتم ألا يبعث الله يبعث الله أحدا, وإنهم ظننتم يبعث الله أحدا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء وجدناها ملئة حرسا شديدا وشهبا وإنا لمسنا السماء فوجدناها ملئة حرسا شديدا Powiedzieliśmy, że w tym منها وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع وإنا كنا منها للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا فمن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ رصدا فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابَ الرَّصَدِ فَمَن يَسْتَمِعِ الآن يَجِدْ له أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وإن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. من الأدب الذي تتعلمه من الجن ماذا قالوا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أريد بهم رشدة أم أراد بهم ربهم فلم ينسب الشر لله عز وجل تأدبا رأيت الأدب لم ينسب الشر إلى المولى عز وجل تأدبا وإن كان هو قدرا كما, كان كما كنت ترون مع الشيخ هو من عند الله سبحانه وتعالى لكن تأدبا مع الله عز وجل لا ينسبون الشر ونظير هذا في, في كلام إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين والأفعال التي قبلها كل تجد ينسبوها للمولى سبحانه وتعالى وكذلك صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم مش غضبت عليهم شوف الأدب نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الأدب <تصفيق> نعم سبحان الله نعم سبحان الله وَإِنَّا لَا نَدِرِي أَسَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَإِنَّا <W> مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ قِدَادَ وَإِنَّا مِنَ الصَّالِحُونَ ذَلِكَ كُنَّا تَرَائِقَ مِن صالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق ددة. مِنَ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دون ذَلِكَ كُنَّا طرائق قددا وإنا ظننا أن نُعْجِزَ الله في الأرض ولن نعجزه هربا. وَإِنْ ظننا أَنَّ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجِزَهُ هَرَبًا وإنا ظَنَنَّا أن لن نعجز الله فِي الْأَرْضِ ولن نعجزه هَرَبًا وَإِنَّ لما سمعنا الهدى آمنا به لم نسمع للهدى آمنا به ركز على الكسر في الباء ما تقولش به مش به وَإِنَّ لما, لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى أَمَنَّا بِهِ فمن يؤمن سَمِعْنَا الْهُدَى يخاف بخسا ولا رهقا فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا Wemej juk بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ faleje, وَلَا رقم 29 موجود تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل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 ربنا رَبِّنَا صاحبة ولا ولدا وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وإنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا حسبك. بارك الله فيك نتبه في صوتك في شويه غنى انت فين الرقم ثلاثون وانه كان رجال مش موجود واحد موجودة ثلاثين، تفضلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أجري في الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ده. الرحمني نبين الكسرة بسم الله الرحمن الرحيم وإنه كان رجالا من الإنس يعوذون يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا رهقا رهقا وإنه ظل Każdym. Out. Więc. Więc. Więc. Więc. Więc. Więc. Więc. هو احد وان لا نصل السلام فوجدناها ملئت حرب اثبت المبد في الهاء فوجدناها فوجدناها جد فوجد الجيم فوجد فوجدناها ملئت حرصا شديدا اخف النون حرصا شديدا فوجدناها ملئ ارجعت بيش حبسك من رغرها ما كنت قلت نجم تقول حرسا شديدا نرجو الغلطة فوجدناها الهاء ممدودة لا تسقط المد الطبيعي ها انتبه لهم فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا شديدا وشهبا اضغال ش... غنة شدي... شديدا وشهبا دو ما دو... فيش غنة فيش غنة الهني شديدا وفيش غنة شديدا وشهبا شديدا وشهباً وإنا كنا نقعد منها مقاعد <تصفيق> <تصفيق> انتبه في المدود الطبيعيه منها مقاعد انت اسقطت المد هنا وان وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع للسمع, للسمع ومن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأن بارك الله وفك 32 موجود 33 تفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنما لا ندري. وإننا لا ندري. لا مدي ولا التوكيد. ريا لم نافي. وإن لا ندري. أش... وإنما لا ندري أشرار يريدون. أشرار يريدون. شر ف... اشر فخم وإن... وإن لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا ربهم, ربهم رشدا وَإِنَّ مِنَّ الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا وَإِنَّ الصالحون. الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ تَرَائِقَ قد تَرَائِقَ تقديدا وإنا ظننا أن... ظنن نون رقيقها ظن ظن وإنا ظننا ظ فخم, فخم, فخم و... ظنن وإنا ظنن أن لن تعجز الله أن, أن لن نعجز. وإنا ظننا أن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا عود رقق في لفظة الله لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا هربا هربا وإنا لما سمعنا الهدى آمن. لا, لا, لا, لا تقف. لم لما سمعنا الهدى آمنا به, فمن يؤمن فمن به. يؤمن فمن يؤمن. بربه. فمن يؤمن بربه. فمن يؤمن بربه. فمن يؤمن بربه. فمن يؤمن بربه, فمن يؤمن بربه فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رهقا رهقا فلا يخاف بخسًا فلا يخاف وَلَا رهقا لا فلا فلا يخاف وَلَا رهقا شوف را ها قا الرا والقاف مفخمة فلا يخاف بخسا ولا رهقا لا رهقا أنت تقول قاذية رققت القاف لابد انك تقول را ها قا ارجع في القاف يتعرفوك فلا يخاف بخسا ولا رهقا طيب بارك الله فيك 34 خمسة وثلاثين ستة وثلاثين أين ذهب القوم ها امتحانات من الجامعة ربي وفقنا وياها سبعة وثلاثين بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي الي أنه استمع نفر نفر ضم شفتين مش جيب ضمه خالص قل أوحي قل قل, قل أوحي. قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا ان لا لا لا, لا قل أوحي إلي أنه استمع من الجن فقالوا, فقالوا ان سمعنا فقالوا فقالوا فقالوا ضم الشفتين أكثر فقالوا فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا عجبا عجبا يهدي إلى الرشد إلى الرشد إلى الرشد، يهدي إلى الرشد فآمنا به فآمنا به فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وإنه تعالى جد،, تعالى تعالى. وإنه تعالى جد ربنا متخذ صاحب، متخذ، وإنه تعالى جد ربنا جد، جد،, جد. جد. جد. وَإِنَّهُ تَعَالَى شَدَّ وَرَبَّنَا مَتَتَخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَ مَتَتَخَذَ صَاحِبَتَهُ وَلَا وَلَدَ وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَّةً وان ظننا ان لن تقول الانسان والجن على الله الجن والجن, والجن على الله كذبا بارك الله فيك طبعا نسيت ان اذكر الخلف بين حفص وقلون فيما قرانا لهنا فما قاعده في هذه الصفحه انه كل ما هو انه يقرأها قالون إنه ولا كل ما هو إنه يقرأ حفص أنه ولا إنه يقرأ أن واضح يعني حفص قرأ وأنه تعالى جد ربنا وأنه كان وأن ظنن وأنه كان رجال إلى آخره وقالوا قرأ بالكسر كله واضح طبعا إلا الموضع الأول قل أحيى الي أنه وذي كل أنه أنهم فيه ما الرقم الثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين أربعين واحدة أربعين خنين أربعين فضل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم, الرجيم الرجيم الرجيم الرجيم وإنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال برجال يعوذون برجال لا برجال الجيم شديدة ينحبس معاها الصوت يعوذون برجال من هذه غير شديدة هذه برجال انت تقول برجال برجال برجيه شفت رخوه هذه الصواب برجال أغلق المخرج برجال م. يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا فزادوهم فزادوهم فَزَادُوهُمْ رَهَقًا وَإِنَّهُمْ ظَنُّوكَ مَا ظَنَنْتُمْ أَلَّيْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا وَإِنَّا لَمَسْنَ السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاها مُلِئَتْ حَرَسًا حرسا شديدا وشهبا وانا كنا نقعد نقعد نقعد نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الان يجد له شهابا رصدا شهابا رصدا شهاب الرصاد بارك الله فيك انتبه الجيم. للجيم 43 تفضل هنا كمان ما اي اتفضل انا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahir Rahmanir rahim Wa inna na nadri a sharun Uribe bimam fi Am arad bim rabuhum rashada Wa inna minna Assalihun wa minna Duna thalik Kuna قوفي دادا واننا ظنننا ان واننا ظنننا ان لن نعجز الله في الارض ولن نعجزهم هربا وان لم ما سمعنا الهدى امن به فمن يؤمن بربه فلا يخاف ضخصا ولا رهقا حسنت جدا. بارك الله فيك أربع ربي خمسة ربي ست ربي. سبعة ربي.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 قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا, قرآ سمعنا, سمعنا قرآنا عجبا يهدي إِلَى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أَحَدًا وَإِنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا صاحب ما صَاحِبَةً وَلَا ولا ولدا صَاحِبَةً ولا ولدا وإنه كان يقول سفيه لا على الله وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا وَإِنَّا بلدنا أَنَّ لن يطول الإنس والجن على الله كذبا بارك الله فيك فقط انتبه قليلا للغنى رقم 42 ما 47 بارك الله فيك طيب نكتفي بهذا إن شاء الله